القاهرة نوروا بالدرس عقلي ثقفوا فكري وحسي مزقوا أسداف جهلي أصلحوا يومي وأمسي عنهم ازهو بقولي للدنا قد علموني اللموني. برنامج يكتبه ويقدم عزة سعد الدين مستمعين الكرام أهلا بكم معنا في هذه الحلقة تلميذا عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين أما أساتذته ومعلموه فتعالوا بنا لنعرف منهم وماذا قال عنهم لطه حسين أساتذة كثر ولكن أول أساتذته الذين أثروا فيه تأثيرا كبيرا الشيخ سيد المرصفي وها هو يحكي عنه فيقول أستاذنا الجليل سيد بن علي المرصفي أصح من عرفت بمصر فقها في اللغة وأسلمهم ذوقا في النقد وأصدقهم رأيا في الأدب وأكثرهم رواية للشعر ولا سيما شعر الجاهلية وصدر الإسلام كان يدرس الأدب في الأزهر الشريف وبدأت أختلف إليه ولما أعد السادسة عشرة فلزمته أربع سنين ما أذكر أن انقطعت عن درسه أو تخلفت عن مجلسه ولم يقف الأمر بيني وبينه على ما يكون بين الأستاذ والتلميذ من الصلة بل نشأ بيننا نوع من المحبة يشوبها في نفس الإجلال والإكبار وفي نفسه العطف والحنان وتبعث كلينا على أن يتعصب لصاحبه ويناضل عنه على نحو ما يكون بين الأبناء البررة والآباء المشفقين حب الأستاذ ودرسه قد أثر في نفسي تأثيرا شديدا فصاغاها على مثاله وكونا لها في الأدب والنقد ذوقا على مثال ذوقه كان من أول ما قرأت في الأدب المنثور كتاب البيان والتبيين وكتاب الحيوان والرسائل للجحز وكتاب الكامل للمبرد وهذا أثر في تاثيرا أدبيا عظيما إلى جانب الدروس الأدبية التي كنت أسمعها في الازهر من الأستاذ الشيخ سيد علي المرصفي رحمه الله والذي قرأ لنا ديوان الخماسة وشرحه لنا وقرأ لنا كتاب الكامل للمبرد وأخذ يقرأ لنا كتاب الأمال لأبي علي القالي وكل هذا أثر في حياتي الأدبية تأثير جديد الثاني في حياتها حسين هو شاعر ناثر حفني ناصف يقول عنه كان مزاجا من الحب والاعجاب يجري فيه كثير من اليسر والإسماح لم أكن أضعه موضع الأستاذ لأنه كان يكره ذلك وياباه ولم أكن أصفيه بهذا الحب الخالص الذي تمازجه الهيبة والإجلال. والذي يضمره التلميذ لأستاذه الأثير عنده الكريم عليه لأنه كان يرفع الكلفة ويلغي الفروق كنا نحب حديثه وكنا نحب علمه وكنا نحب شعره كان معلما في كل ما يقول وكان متعلما من كل ما يسمع كان طلب العلم والاستزادة منه والتحرك إليه طبيعة ركبت فيه ومزاجا فطر عليه غدا حلقة جديدة علموني